بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون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 وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظون تعرف في وجوههم نظرة النعيم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 وَإِذَا مَرُو بِهِمْ يَتْغَامَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِينَ وَإِذَا رَأَوُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءَ إِلَى وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ